ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم, فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا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 وَإِذَا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزكوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لَزَوْجٌ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح من النساء إلا ما قد سلف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 وبنات الأخت وأمماتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وأممات اللاتي في حجوركم.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 فانكحوهن نبئذن أهلهن وأتونه أجره بالمعروف محصنات, محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان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 ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فسوف نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا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 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا وَفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا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 أولَمْ أَسْتُمْنِسَ أَفَلَمْ تَجِدُ مَا فَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِيبًا فَمَسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضم سواها فنردها على دبرها نلعنهم او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون, ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانه وتوفيقا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 وَإِذَ لَنَآتَيْنَا هُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مستقيما وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ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 ولَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُونْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لِيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ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 وَإِن تصبهم حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عند اللَّهِ وَإِن تصبهم سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عندك قُلْ كل من عند اللَّهِ فَمَا لها قوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا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 وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فحيوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ ردوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجْدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ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 فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقا إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا, تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة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 الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَّا عِندَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأَمِنُوا عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ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 قائفة منهم أن يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وَأَنزَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْحَكِيمُ الْقَدِيرُ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ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 تَأْخِذُ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يُمَنِّنَّهُمْ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ فَلَا يَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ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 من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ وَيَسْتَفْتُونَ كَفِ النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَنِّسَ الَّتِي لَا تُؤْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ كتب لَا وترغبون مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تنكحوهن والمستضعفين مِنَ الْوِلْدَانِ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 وإن خَافَتْ خافت من بعلها نشوزا إعْرَاضًا إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُنَّ أَن تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ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 وَإِن تَكْفُرُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَأَ بِاللَّهِ وَكِيلًا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 فلا تتبعوا الْهَوَى أَن تعدلوا وَإِن تَنَوَّأُ أَوْ تعرضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا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 وأنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما وأوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان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 والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قر ضلوا ضلالا بعيدا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه،, في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.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 يبين الله لكم أَن تضلوا والله بكل شيء عليم صَدَقَ الله العظيم